اسفتَمَن النَّ المَووت فتَمَن النَّ المَوْتئِن كُ تُم صَادِقِين وَلَا يتَمَن النَّنَهُ أَبَدَم بِمَا قََّمَت أَذهِم واللهَّهُ عَم بِظالِمِين قُلِ المَوْتَ الذي تَثِّونَ مِنهُ فَإِن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 فَسعائِلَ ذِكرِ اللَّ وَذَربَي ذَلِكُم خَيْرَّكُم إنِن كُتُم تَعلَُون فَإذاَا قضِيَةِ الصَّلاة فَتَشِروا فِي الأرضِ وَبِتَ مِم فَضْلِ اللهَّهِ وَذكُر اللهَّ كَفيرَ وَذكُر اللَّ كَفيرََّ عََّكُمْ تُفْلِحون.